فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا فات الإنسان الوتر فهل له أن يصليه بعد أذان الفجر؟ إذا طلع الفجر فلا وتر لكن يقضيه بعد الشمس بعد ارتفاع الشمس يقضيه مع شفعه إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع لتسليمتين إذا كان يوتر بخمس يجعله ست وهكذا